أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا ل قل ر ج ي يا م ع ا ا د ي ذ ي ن ر ف و ا للعلوم أنفسهم ا ت ا ن رحمة ا ل ل ه إن ا ل ل ه يغفر ا ل ذ ن و ب ج م ي ع ا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 واتبعوا احسن ما أ ن ز ل اليكم من ربكم من قبل أ ن ياتيكم العذاب ب غ ت ا من ي و س ي ك م ا ل ذ ا ب موتة ل س ي للعلوم الاسلاميه ح أ و ت ق و ل لو أ ن ا ل ل ه د ا ن ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ن تقول حين العذاب او تقول حين ترى العذاب لو أ ن ن ي ك ر ة فاكون من المحسنين, المحسنين بلا بلى قد جاءتك آ ي ا ت ي فكذبت بها واستكبرت, واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم ا ل ق ي ا م ة ترى الذين كذبوا على الله أ ج و ه ه م أ ل ي س في ع ه ن م م و النابلسي م ن ا للعلوم ف ا ز ت ه م ل ا ي م س ه م ا ل س و ء ل ا م ي ح ز ن و ن ドットコム